aur dua ke liye mai darkhast karta hu Hazrat Khaja Khajgan Hazrat Khaja Khan Muhammad sahib rahimahumullah ke janishin Hazrat Maulana Khaja Khalil Ahmad sahib daamat barakat malaliya dua farmate hain aur phir bazabta taqareer ka silsila Bismillah al-Rahman al-Rahim. Allahumma c'li ala syyidina Muhammad wa ala ali syyidina Muhammad wa barik wa sallim alayhi. Rabbana a'tina fi dunya hasana wa fi akhirati hasana wa qinaa zab al-nar. Rabbana afruz alayna sabra wa aqdamana wa n'surna ala al-qum al kafirin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 اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اكسى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات innaka 'ala kulli shay'in qadir innaka 'ala kulli shay'in qadir innaka 'ala kulli shay'in qadir allahumma ahsin 'aqibata na fil umuri kulliha wa ajrna min khiztil dunya wa 'adhabil akhirah allahumma aslih fi dinina wa wassi' fi darina wa barik fi rizqina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala al mursaleen walhamdulillahi rabbin alameen amin. bir rahmetika ya